وقفت على أعتاب ملك الملوك راجيا ستر العيوب وقفت على أعتاب ملك الملوك راجيا سَتْرًا العيوك I I I I I I I I وَأَرْقَنْتَ أَوْهُنَ نَحْنُ وسهرت أرقا بين دموع لا تنقضي وقلت يا موسى وقلت يا مولى الموالي داوي سقامي فمن لي سواهي إذا حار الطبيب بعلتي وأرقني التأوه والنحي Tu kan vi bi je tuka vili gufi Fafin وَstru يعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحه الرحمن